اذ ران نار فقال لاهلهم كذو اني انست نار لعلي اتيكم من هذه قبس او أجد على النار هدا فلن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 فَاكْتِيَاهُمْ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الهدى شيءا خلقَهُ ثمَّ هدى فما بَلى شَتَّ كُنُوا ارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ انَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ولقد أرينا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 قالوا ان هذان للساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقكم المسلا فجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا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 ولا أصلي بنكم في جذوع نخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقا قالوا لنؤثرك لن على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت في الدنيا اننا ننا ب ربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما اكرمتنا عليه من السحر والله خير وابقى الصالحات فاولائك فاولائك لهم الدرجات العليا جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء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 وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارُ وظلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا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 حَمِلْنَا وَلَكِنْ حَمِلْنَا أُزْرًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَالِكَ الْقَسَمِرِي فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَار فَقَالُوا هَذَا إِلَـهُكُمْ وَإِلَـهُ مُوسَى فَنَسِيَ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 اتبعوني واطيعوا امري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ظلوا ألا, تتبعن الا تتبعني اف عصيت قال يا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 قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضه من اثر الرسول فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فان لك في حياتك ان تقول لامسا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 المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن إلا لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذورون لا ترا فينا عوجا ولا امتا يوم اذ يتبعون الداعي لا عوجا ولا امتا وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يوم الرحمان ورضي له قولا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت وجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ضلما ومن يعمل من الصالحات وهو وَمَا فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَقَمًا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لهم ذكرا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 122. واجتباه ربه فتاب عليه وهدا 123. قال اهبطا منها جميعا 124. بعضكم لبعض عدو 125. فإنا يأتينكم مني هدا 126. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن شان الثاني اعما وقد كنت بصيرا قالك ذلك اتت اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يئن بايات ربه ولا يَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى وَلَأُولَاكَ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَ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 كَتَرْضَى وَلَنْ تَمُدَّ النَّعَيْنِكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَلِذِكْرِ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى